الَّذِي لَا نَعْبُدُ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذُ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقولوا اشهدوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ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 تبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين وَالدَّفْعَةُ مِنْ أَهْلِ كِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفَثَهُمْ وَاللَّهُمَّ سهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفون في آيات الله وأنتم تشهدون.